استقيموا واعتدلوا سووا صفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغربين إلا إلا أمثالكم ما ترطل في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين جذبوا صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتذكمو الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون كل صادق إن شاء وتنسون, وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم, فأخذناهم بالمأسى تضرعون، فلولا إنجابهم سن تضرروا، ولكن قصت قلوبهم، ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فل. فتحنا عليهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أودوا أخذناهم أخذناهم بغضة فإذا هم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رأيت من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وقدم على قلوبكم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 فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسه العذاب بما كانوا يفسقون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنعين لَبِئْسَ مَن آمَنَ وَأَظْلَعَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَنَةٌ لك إن التبع إلا ما يُحَيَّ إليه قل هل يستوعب الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَقْعُدُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لِيَسْلَمُوا لِيَسْلَمُوا وليجون ولا شفيعٌ عنهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشق يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك وما من حسابك عليهم تَضُرُّ دُونَ فَتَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِّينَ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا لَيَقُولُنَّ الشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم أن إنه من عمل من كسر بجهلة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح بأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل لنهيت أن أعبد الذين تدعون منهم إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحق إلا لله يقص الحق وهو خير الفاطلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين